بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم نساء فقلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا الا ان يافير بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلم الله ان يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغنا اجلهم فامسكوه عند معروف او فارقوه عند معروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يأشن من المحيض من نشائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم نحض وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَخْتَرِ اللَّهَ فَلَا يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ يُشْرَا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويجند له أجرا